بسم الله الرحمن الرحيم وحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفرنا ولشيخنا والمسلمين ثم قال المهلف رحمه الله تعالى ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه ويخلل باطناه وتقدم بسم الله الرحمن الرحيم وحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد يقول ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع المسرسله من كما تقدم ان الشعر الكثيف حكمه انه يجب ان يوصل ظاهره لانه تحصل به المواجهة كما تقدم قوله مع المسرسله منه هذا تقدم قريبا حكم غسل المسرسله من اللحيه ويخلل باطنه وتقدم يعني على سبيل الاستحباب وتقدم في الحديث عن سنة الوضوح الكلام عن حكم التخليق وأدلة المذهب وما يتعلق بهذا ثم قال يغسل يديه مع المرفقين أيضا حكم واسل يدين ووجوب دخال المرفقين تقدم معنا حين الحديث عن فروض الوضوح بشكل إن شاء الله واضح ثم قال واظهاره ثلاثا قول واظهاره ثلاثا يجب على المذهب غسل الأظفار ولو طالت يجب غسل الأظفار ولو طالت لأنها متصلة بمحل الفرض فهي منه. فهي منه كما أنها جزء من اليد كما أنها جزء من اليد فيجب أن تغسل فإن لم يغسلها فلا يصح الوضوء <تصفيق> ثم قال ولا الوسخ يسير تحت الظفر ونحوه الوسخ اليسير تحت الظفر معفو عنه شرعا ولا يضر وإن منع وصول الماء والدليل حنابله على هذا أن هذا يكثر في العادة ولو كان يجب أن يغسل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة إليه والقاعدة تقول لا يجب تأخير البيان عن وقت الحاجة فلما لم يبينه صلى الله عليه وسلم دل هذا على أنه لا يجب أن يغسل دل هذا على أنه لا يجب أن يغسل والشيخ تقييدين رحمه الله الحق بهذه المسألة كل يسير يمنع أصول ماء كل يسير يمنع أصول ماء وقول حنابلة أن شيخ تقييدين الحق بهذه المسألة كل يسير يمنع يفهم منه أن الحنابلة يقصرون التجاوز والتسامح على ما تحت الظهر فقط يقصرونه على ما تحت الظفر فقط وأما ما عدا فيجب أن يزال وأما ما عدا فيجب أن يزال هذا مفهوم قولهم أن الشيخ ألحق به كل ما يشبهه كما أن نصهم على ما الوسخ اليسير الذي تحت الظفر أيضا يفهم منه هذه القضية ثم قال ويغسل ما نبت بمحل الفرد من أصبع او يد زائدة الأصبع واليد الزائدة إذا كانت نابتة في محل الفرض فيجب أن تغسل إذا كانت نابتة في محل الفرض يجب أن تغسل لأنها متصلة بمحل الفرض فأخذت حكمه وأما إن كانت نابتة في غير محل الفرض في مكان آخر غير محل الفرض فإنه لا يجب أن تغسل لا يجب أن تغسل هذا محصلة يعني كلام الحنابلة في هذه المسألة والذي همنا هو وجوب غسل الزائد المتصل بمحل الفرض وأن تعليلهم وما تقدم أنه متصل بمحل الفرض فأخذ حكمه طيب ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة ثم يمسح كل رأسه بالماء لم يبين المؤلف هنا حد الرأس مع أنه بيّن حد الوجه حد الرأس من حد الوجه يعني من منابس الشعر المعتاد إلى القفاء هذا حد الرأس هذا هو حد الرأس فهذا يجب أن يمسح هذا يجب أن يمسح يقول المؤلف ويمسح كل رأسه تقدمت الروايات والخلاف في وجوب استعاب الرأس بالمسح قريبا وقوله مع الأذنين مرة واحدة أيضا هذا تقدم معنا وأنه يجب أن يمسح الأذنين مع الرأس والخلاف الذي فيه نعم فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم, يرد ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه نعم هذه صفة المسح فالحنابلة يرون أن السنة في المسح أن يبدأ من مقدم الرأس يذهب إلى القفا ثم يرجع إلى مكانه للمرأة والرجل طويل الشعب قصير الشعب مطلقا خاف أن ينتفش أو لم يخف هذا التنهب واستدلوا بحديث عبدالله بالزيد وفي أنه هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفعل ذلك لكن هذه المسألة فيها روايات عن الإمام أحمد الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن من خاف انتفاش الشعر رجلا كان أو امرأة فإنه يمسح باتجاه واحد الرواية الثالثة عن الإمام أحمد أن المرأة إذا مسحت لا تردهما إلى موضعهما الرواية الرابعة أن المرأة تمسح باتجاه الشعر باتجاه الشعر فتبدأ من الوسط وتأتي إلى الأمام ثم ترجع إلى الوسط وتمسح إلى خلف يعني باتجاه منابة الشعر فهذه الروايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة كم صارت الروايات أربع قيل للإمام أحمد من له هذه بعض عن منصوصة عن أحمد في السابق في يعني من الروايات التي ذكرتها قيل له من له شعر إلى من كبي كيف يمسح في الوضوء فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة واحدة وقال هكذا كرهية أن ينتشر شعره وسئل أحمد كيف تمسح المرأة فقال هكذا ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ ثم جرها إلى مؤخره يعني باتجاه منابة الشعر فهذه أربع روايات عن الإمام أحمد تدور على مسألتين إما أن نعذر كل إنسان ينتفي الشعر أو وهو الكثير عن أحمد أن نعذر إيش؟ المرأة أو أن نعذر المرأة لأنه كما تقدم معنا جاء عن عائشة أنها تعدر المرأة في أن تمسح مرة واحدة لكن المذهب هو ما سمعتم المذهب هو ما سمعتم من أنه يمسح هكذا أن هذه السنة مطلقا نعم ثم يدخل سبابتيه في سماخ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزي وكيف نسح السنة بالنسبة للأذن, للأذن أن يمسح هكذا أن يمسح كما قال المؤلف يدخل سببتي في سمخي أذنيه ويمسح بالإبهام الظاهر ودليل الحنابلة أنه أن هذه الصفة جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنه وفي حديث المقداد ففي فقد جاءت هذه الصفة في مسح الأذنين في أحاديث في أخذ بها الحنابلة مفهوم عبارة المؤلف أنه لا يجب مسح ما وارته وارته الأذن مما يكون من التعرجات هذا لا يجب مسحه وإنما يمسح مسحا كما قال المؤلف على الظاهر يضع السبابة والإبهام ويمسح وإن لم يشمل جميع الأذن بكل تفاصيلها, بكل تفاصيلها لأن ظاهر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح هكذا ولا يتقصد مسح ما خفي من الأذن أو تعرج منها قوله ويجزئ كيف مسح. هذه المسألة هذه العبارة ترجع إلى الرأس يعني أنه يجزئ مسح رأسه كيف شاء وأن هذه الصفة سنة هذه الصفة المذكورة في حديث عبدالله بن زي سنة عند الحنابلة فلو مسح مرة واحدة من المقدمين المؤخر يكفي ويعتبر مسح جميع, رأسه، مسح جميع رأسه وهذا صرح به الحنابلة فلما أرادوا أن يذكروا الواجب قالوا يبدأ من مقدم الرأس ويذهب إلى قفاه ولم يقول ويرجع ولم يقول ويرجع فهذا الواجب عند الحنابل هو فقط هذا أما الذهاب الى ماخراش والرجوع هذه صفه مسنونه مستحبه وليست واجبه واما دليله فان فان المسح المطلوب في الآية والمامور به يحصل بمجرد المسح باتجاه واحد ولو لم يرجع وأما هذه الصفة فهي من الصفة المندوبه وهذا أيضا بشار كلام المؤلف لأنه ذكر هذه الصفة حال الكلام عن الوضوء الكامل الوضوء الكامل نعم ثم يغسل رجلي ثناثا مع الكعبين أي العظمين الناتعين في أسفل الساق من جانب أي القدم نعم هذا أيضا تقدم والمقصود أنه يجب أن يغسلهما مع الرجل وتقدم الحديث عن هذه المسألة بشكل كافي إن شاء الله نعم. ويغسل الأقطع وبقية المفروض لحديث إذا أمرتكم بعمر فأتوا منهما استضعتم متفق عليه نعم الأقطع يجب عليه أن يغسل باقي من العضو الذي يجب أن يوسل إذا بقي منه بعد القطع شيء فلو قطعت نصف اليد فيجب وجوبا أن يغسل الباقي ولو قطع شيء من القدم فيجب عليه وجوبا أن يغسل الباقي بمعنى أن الغسل لا يسقط بقطع بعض الذي يجب العضو الذي يجب أن يوسل وأما الدليل فهو ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأأتوا منه استطعتم وهذا الذي قطع, أو قطع بعض عضوه يستطيع أن يقسل باقيه وهذا أمر واوح ان شاء الله نعم فإن قطع أميال المفصل أي من مفصل المرفق غسل رأسا عبد منه وكذل أقطع من مفصل الكعب يغسل طرف ساق نعم هذه المسألة نص عليها الإمام أحمد هذه المسألة نص عليها الإمام أحمد وهي إذا قطع من المفصل مفصل المرفق أو مفصل الكعب فإنه يجب غسل رأس العضد يجب عليه أن يغسل رأس العضد هذا منصوص أحمد وهو صحيح من المذهب وعليه الجماهير لأنه في محل الفرض لأنه في محل الفرض. يعني هذا الذي بقي من العضد كان في محل الفرض كان في محل الفارض في فيجب أن يغسل وقيل أنه يستحب قيل أنه يستحب ولا يجب وهذا اختيار القاضي والقاضي اختار هذا القول هو لا يريد مخالفة المنصوص عن أحمد بل هو يقول أن أحمد يريد الاستحباب أن أحمد يريد الاستحباب وأنا سبق أني قلت أنه موضوع فهم كلام الإمام أحمد من خلال اختلاف الحنابلة موضوع مهم جدا ومفيد لطالب العلم غاية الإفادة أن يبحث الإنسان في اختلاف الحنابلة في فهم كلام الإمام أحمد مثل هنا الجماهير فهم الوجوب والقاضي مع قربه من كلام الإمام أحمد ودربته عليه يرى أن الإمام أحمد يرى أنه مستحب ومر علينا كثير مثل هذا الأمر أنه يرى أن القاضي بالذات يفهم كلامه الإمامة محمد على خلاف الحنابلة مثل ما مر علينا قريبا من قضية غسل أستجلي مثل إيش اللي مرت علينا مثل غسل داخل فرج المرأة تذكرون القاضي قال إنما قصد الإمامة محمد ما غمض منه ما منه. وأن الحنابل الباقين قالوا بل قصده عدم وجوب الغسل كل مطلقا المهم أنه يعني حقيقة هذا باب جيد جدا قد يكون شيخ الإسلام تحدث عنه في أكثر من موضع بشكل رائع بس لكن يبدو لي أن كلام شيخ الإسلام قليل لكن كلام القاضي بيعلى وبن عقيل كثير جدا في فهم كلام المحمد وبيان مقصوده مناقشة والرد على بعض هذا كثير جميل لو أفرد ببحث نعم اقرأ ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد ومنه أشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد ورسوله <تصفيق> نعم دليل هذه السنية حديث عمر أنه قال من توظى فأحسن الوضوء ثم قال شد أن لا إله أن الله عبده لا شريك له وأشهدوا أن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية هذا الحديث الصحيحي زاد أبو داود وأحمد من توظى فاحسن الوضوء ثم نظر إلى السماء ثم نظر إلى السماء فهذا دليل الحنابلة على مشروعية النظر إلى السماء وهي زيادة في مسند أحمد ومصنف وسنن نبي داود نعم. وتباح معونته أي معونة المتوضى وسن كونه عن يساره طيب يقول وتباح معونته أي معونة المتوضى معونة المتوضى هي أن يقرب له الإناء أو يصب عليه من الماء ونحو ذلك وليس المقصود هنا معونة المتوضى أن يوضئه وإنما المقصود أن يعينه على الوضوء بما تقدم من أمثلة أن يقذب لنا ويصب علينا فهذا مباح لا مستحب ولا مكروه فهذا مباح لا مستحب ولا مكروه وهذا الصحيح من المذهب أنه مستحب لا مباح ولا مكروه لأن المغيرة صب على النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه مكروه أنه مكروه لأن عمر كره ذلك رضي الله لأن عمر كره ذلك فهتان الوايتان في المذهب المذهب منهما الإباحة المذهب منهما الإباحة لا الكراهة وعلى هذا المذهب أنه لا يكره المذهب أنه لا يكره لكن قالوا أنه أيضا لا يستحب أنه هذا أمر لا يستحب فما فعله المغيرة عندهم هذا مباح وليس مستحبا نعم يقول وسنة كونه عن يساره يعني يسن أن يكون المعين عن يسار المعان حتى يسهل تناول الماء منه حتى يسهل تناول الماء منه وعنه بل يسن أن يكون عن يمينه بل يسن أن يكون عن يمينه وهذا اختاره صاحب الفائق وغيرهم من علماء الحنابلة وهو الحقيقة هذه الرواية الثانية أقرب للأدلة أقرب للأدلة لكن المذهب على الرواة الأولى وهو أن يكون عن يساره نعم والسن كونه عن يساره كإناء ضيق الراس وإلا فعن يمينه كإناء ضيق الرأس وإلا عن يمينه يعني إذا كان الإنسان يصب على نفسه فإن كان الإناء ضيق الرأس فالسنى أن يكون الاناء عن يساره حتى يصب بيده اليسار على يده اليمين وإن كان الإناء واسعا فإنه يسنن يكون عن يمينه حتى يتناول الماء بإيش؟ بيمينه هذا يعني مقصود الحنابلة طبعا هذه المسألة فيها هذه التعليلات وليس فيها نصوص نعم ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء ومن وضعه غيره طيب. قلنا أنه يباح يعني لا يستحب ولا يكره لا يستحب ولا يكره هذا معنى أنه مباح والدليل حنابله على أنه مباح أن النبي صلى الله عليه وسلم تنشف بجبته صلى الله عليه وسلم وعن الإمام أحمد روايا أنه مكروه أنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه ميمونها المنديل ردها أو رده ولهم تعليل آخر للرواية الثانية تعليل آخر وهو أن قاعدة الشرع استحباب إبقاء اثر العبادة استحباب إبقاء اثر العبادة ولهذا لا يوصل الدم عن الشهيد ولا يستحب مسح التراب عن الجبهة ولا تنشف أعضاء الوضوء هنا فقالوا أن الشارع يتشوف إلى إبقاء أثر العبادة ويقويه لخلوفه فهم الصائم لأن هذا نوع من إفقاء أثر العبادة فهذا وجهة نظر رواية ثانية لكن المذهب أنه لا يكره بل يباح في كتاب روايتين للقضي أبو يعلى ذكر المسألة لكن أنا أريد أن تركزون منه شوي يقول مسألة يقول الشيخ أبوه على مسألة واختلفت هل يكره أن تنشف الأعضاء من ماء الوضوء ومن غسل الجنابة فنقل جماعة منهم أبو داود ويعقوب بن مختان وصالح أنه مكروه وهو أصح لما روى قيس بن سعد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا له غسلا فاغتسل فأتيناه بملحفة مورسة فالتحف بها فرأيت أثر الورسة في كتفيه ونقل عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الكراهية لما روت ميمونه قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بمنديل فنفض يده ولم يأخذه قال أبو بكر الخلال ما فهم عبد الله بن محمد ما فهم عبد الله بن محمد والمنقول عنه في رواية صالح ويعقوب وجماعة لا بأس به في هذا الشكام وهو خط الرواية الأشكال هذا واضح لكن يبدو لأن المطبوع فيه خطأ هو يقول نقل جماعة منهم أبو داود ويعقوب وصالح أنه مكروه يبدو لأن هذا خطأ وصواب أنه مباح لأنه في الأخيرة أبو بكر الخلال ينقل عن صالح ويعقوب أنه لا بأس به ولأنه لو كان المطبوع صحيح لكانت الروايتين كلاهما على الكراهة واضح للمباحة فيبدو أنه هذا ثاني موضع في كتاب روايتين يكون فيه خضر يبدو لي أن الكتاب يحتاج إلى يعني تدقيق وقراءة من جديد أو تحقيق من جديد أو مراجعة إلى آخر فإذا كان النساء وقف على مثالين وهو لم يقرأ الكتاب قراءة يعني تدقيق أخشى يعني أنه في الحاصل أنه هذا النص فيه يعني نقل عن أحمد روايتان الإباحة على الصواب وهي, وهي رواية الجماعة عن الإمام أحمد وأن أبو بكر الخلال يخطئ فهم عبدالله بن محمد لأن الجماعة نقل عن خلاف ما نقل عنه هذا الرجل وهذا من وسائل معرفة صواب الرواية عن الإمام أحمد أخيرا الحنابلة لما قيل لهم كيف تقولون أن التنشيف مباح والنبي صلى الله عليه وسلم رد المنديل من ميمونة أجابوا عن هذا بأن حديث ميمونة قضية عين وأنه ربما رد المنديل لأمر في المنديل لماذا؟ قالوا لأن الجمع بين النصوص يقتري هذا الأمر وإذا رد المنديل لأمر في المنديل هذا لا يعني أنه مكروه بل يعني أنه لأمر خاص بهذا الأمر نعم أيوة. ومن وضعه غيره ونواه هو صح ومن نعم ونواه هو صح هذه المسألة الأولى الإعانة وهذه المسألة أن يوضع غيره أن يوضع غيره يقول المؤلف ونواه هو صح إذا وضع شخص آخر فالمغصول أو الموضع وضوء صحيح بشرط أن ينوي الموضع بغض النظر عن الموضع أهم شيء أن ينوي ينوي الموضى لماذا ما هو دنيا الحنابلة دنيا الحنابلة قالوا أن الله أمر بالغسل والمسح وهو موجود وهو موجود والنيا موجودة فمقتضى القاعدة صحة الوضوء أولا مباضح طيب وعنه لا يصح مطلقا وعنه لا يصح مطلقا لأنه يجب أن يتوضى الإنسان بنفسه ويغسل أعضاءه بنفسه لكن المذهب على الصحة لكن المذهب على الصحة نعم إن لم يكن الموضع مكرها بغير حق وكذا الغسل والتيمم فإن كان مكرها بغير حق لم يصح الوضوء لأنه معصية لأنه معصية فلا يصح الوضوء والقول الثاني أن الوضوء صحيح حتى في هذه السورة و السبب قالوا أن النهي لامر خارج عن العبادة والشيخ منصور له في شرح المنتهى تعليق على هذه العبارة جيد يقول الشيخ في شرح المنتهى تعليقا على مسألة إذا كان مكره وقواعد المذهب وقواعد المذهب تقتضي الصحة إذا أكره الصاب لأن الصب ليس بركن ولا شرط فيشبه الاقتراف بإناء محرم واضح فقوله قواعد المذهب تقطير صحة فيه دليل أنه أحيانا قد يكون المذهب المصطلع عليه لا يتوافق مع قواعد المذهب وطبعا لا يقوم بمثل هذه العبارة إلا رجل مثل الشيخ منصور قد تشبع بقواعد المذهب وعرف معناها ومارس العملية لسنين عديدة فمثله يعني جدير أن يقول أن هذا القول وإن اصطلحوا عليه إلا على خلاف قواعد المذهب هذا أولا ثانيا يظلم من هذا أن المذهب استقر قبل الشيخ منصور المذهب استقر قبل الشيخ منصور فها هو الشيخ مع أن قواعد المذهب الكثيرة والفروع المتعددة تدل على الصحة إلا أنه لم يغير المذهب عندما أقر المذهب وعلق عليه بهذه العبارة بهذا نكون انتهينا من باب فرض الوضوء نتوقف عند هذا الباب يكون هذا الدرس آخر درس في هذا الفصل لأن السبوع القادم أنا مرتبط مشغول والسبوع اللي بعده يكون اختبارات فهذا آخر درس في هذا الفصل نبدأ إن شاء الله مع بداية الفصل القادم لكن سيكون الدرس بدل يوم الاثنين يوم الثلاثة المغرب والعشاء بدل الاثنين الثلاثة المغرب والعشاء يعني تغييره من الاثنين الى الثلاثة وأخيرا أنا أقترح على الأخوة جميعا بسبب وجود هذه الإجازة الطويلة أن يحرصوا على مراجعة ما تقدم وضبطه وما تقدم يستمل على جملة من الروايات والمنصوصة والتعريلات التي إذا ضبطها الإنسان قد يشكل قاعدة لا بأس بها في فهم المذهب أو تحقيق مرحلة مهمة في فهم المذهب فأقترح تركيز الواضع على مراجعة ما تقدم محاولة الفهم وقراءة كلامه للعلم فهي فرصة لا تعوض وإن شاء أن يجعل له برنامجا خاصا في المراجعة فهذا شيء جيد وإن شاء أن يكون مع الإخوة فإن الإخوة الذين أشرفوا على الدورة بارك الله سيقيمون برنامج للمراجعة مرتب متسلسل وله كيفية معينة تساعد الإنسان على مراجعة ما تقدم بطريقة منهجية فمن أراد أن يدخل معهم في المجموعة التي ستراجع وتشرف عليها الأخوة الذين يشفون على المجموعة الدورة فبإمكاني إذا لم يكن في المجموعة يدخل في مجموعة الروض حتى يبدأ معهم في المراجعة وهي فرصة يعني مهمة جدا ولا تعوض بسبب الطول لسيما ال ال الذي ليس له أو ما عنده اختبارات يكون عنده تقريبا أربع سبيع أو أكثر كثيرة بضبط ما تقدم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وطارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.